111. وقلت موازينه فهو في عيشة راضية 112. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية